صابرين، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثب. بتقدمنا وصرنا على القوم الكافرين، فهزمهم بإذن الله وقاتل داوود جل وتاء الحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعض الفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نسلها عليك بالحق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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيذناه بروح القدس